نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الجمعة الثاني والعشرين من ذي الحجة لسنة ألف وأربعمائة وأربعين للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. نحرو تسعة جواسيس للجيش المزمني الصليبي بعد مداهمة منازلهم في منطقة كابوديلجادو. مقتل قيادي وإصابة عنصر من البكك المرتدين. في الخير هلاك وإصابة سبعة عناصر من الجيش الرافضي المرتد بهجوم لجنود الخلافة على ثكنة لهم في ديالا مقتل وجرح ستة عناصر من الجيش النيجيري المرتد بكمين لجنود الخلافة في بلدة قمبورا وديقو البداية من ولاية وسط إفريقيا نحر تسعة جواسيس للجيش الموزمبيقي الصليبي بعد مداهمة منازلهم في منطقة كابوديل جادو بتوفيق الله تعالى تمكن جنود الخلافة أمس من مداهمة منازل جواسيس يعملون لصالح الجيش الموزمبيقي الصليبي في قرية ندامبا بمنطقة كابو دي لجادو. وتم تصفية تسعة عناصر نحرا وإحراق منازلهم ولله الحمد والمنه. ننتقل إلى ولاية الشام من الخير مقتل قيادي وإصابة عنصر من البكك المرتدين في الخير بتوفيق من الله تعالى استهدف جنود الخلافة آلية قيادي في البكك المرتدين في بلدة شحال بسلاح الرشاش ما أدى لهلاكه وإصابة عنصر آخر ولله الحمد وإلى ولاية العراق من ديالا هلاك وإصابة سبعة عناصر من الجيش الرافضي المرتد بهجوم لجنود الخلافة على ثكنة لهم في ديالا بعد التوكل على الله تعالى هاجم جنود الخلافة أمس ثكنة للجيش الرافضي المرتد على طريق قرى التبه جلولا واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية ما أدى لهلاك عنصرين وإصابة خمسة آخرين واغتنام أسلحتهم فيما لاذ البقية بالفرار فأحرق المجاهدون الثكنة وآلية كانت فيها ولله الحمد والمنه. وإلى ولاية غرب إفريقية مقتل وجرح ستة عناصر من الجيش النيجيري المرتد بكمين لجنود الخلافة في بلدتي غنبورا وديقو بتوفيق الله تعالى كما جنود الخلافة أولى أمزل عناصر من الجيش النيجيري المرتد في بلدتي غنبورا وديقو واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ما أدى لهلاك خمسة عناصر وإصابة آخر واغتنام آليتين رباعيتي الدفع وأسلحة وذخائر متنوعة ولله الحمد وأخيرا إلى ولاية خراسان بفضل الله تعالى استهدف جنود الخلافة عنصرا من الأمن الأفغاني المرتد بمنطقة كجه بازار في ننجرهار بسلاح مسدس ما أدى لهلاكه واغتنام مسلاحه ولله الحمد والمنه وفي الختام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 ونرفع رايات تحاكي الغمامة يسود بها شرع الإله الأنام فصفوا على الكفار نارا ضراما نقيد في صخر الحروب انتقاما